إنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور في أجأة أعمالنا من يهدي إلاه فهو المرتد ومن يوظل أن تشدله وليا المرشدة أشهد إلا الله أحده ولا أشهد إلاه أشهد إلاه محمدا رسول الله من سلك وفاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يصارة رمي بي, بي سواء الفحيم <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقلوا أنا كانوا أشرحي في, في المذكارة بلوغ المرام نتوضيح وحكاً من بلوغ المرام في شيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام، جد نسب فائدة. قال ذلك شيء الخارج من ثلاثة الإنسان ثلاثة أقسام. أول كلام الإنسان درجة ستة، أحدهما، أحدها طاهر بلا نزاع. يشان باك ذي دمانك يجنا أنا فرماك الدموع والريق عرقا.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 هو, هو الغائط في والبول ميز والودي والمذيو ودي وما زيش تعود ذيك ها ودي زيادة لو لو حالتها دردسي أكاد الإنسان ما عندي فيها رقة كهذه ااا غرام قبل كان. عسى في السير مختلف فيه او اختلافه ثلاثه الاختلاف لدرا وهو المني. إيه المني والسبب الاختلافي هو تردده في مجرى البول تشا شيخ له قال الشيخ ابن تيميه المني يطير قال شيخ الاسلام, المني طاهر. شيخ الإسلام ابن تيميه أرشح الرامة للسورية المني طاهر مني باكر بدليلي وكون عائشة طارة تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شأن ديشوا وطارة تفركه لا يقتضي تنجيسه ذلك شأن بس خلي دورياني هالولدان أو شأن معنائوني فيسدي فإن الثوبة يغسلوا من المخاطئ والوسخي المخاطئ هو فاتشة بالمقابل فاتشة شوية ووسخ طوزة قلبك دي شوية وفاتشة هذا هو الدليل اني رزق وهذا قول غير واحد من الصحابة دائما قوتي غير واحد من الصحابة يعني اتفاقه هذا سلام هذا خلال في آخر تلك يعني غير واحد من العلماء يعني يقلع على مكان مخالف من تلك النهامو اتفاق هذا وهو المشهور من مذهب امام احمد هذا هو المشهور لا أرد هو المشهور يعني او إمامه دور رأيه رأي ابنه هاي رأي من مخالفه هاي المشهور يعني او رأي يراجع او لماذا سبك يعني او رأي يديك قدي في مني فيسا او راجع نبوه وهو المشهور او قول المشهورة رحمه الله تعالى خلاف العلماء زي العلماء قالوا نزلت خلاف يعني فياكرت فياك فيا. ذهب الحنفية والمالكية <تصفيق> <تصفيق> الى ان المني ينجس امام ابو حنيفة رحمد يخلاي نزبي والمالكية مالك كري اناس دلل مني بيسام بالجانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام شمكي بشو. وسلم. لا يكون من نجاسه وغسل جلالة بلا إياك. دو. أنه يخرج من مجرى البول ما دام لشفيني ميزه تدري فت غصته بالماء كغيره من النجاسات. لب بشوره صار قياسه على غيره من فضولات البدن المستقذره قياس ذكره ليس او بيسياني او زيادةني فضولات بس ما كنت او أو زيادةني لماذا من البول لأنها كلها متحلله من الغذاء قم الى او الرابعا ولا مانع أن يكون أصل الإنسان وهو المني نجسا اذ ما نعلمها من منع ذلك يقول بالنجاش غير علق او يقول نزلنا لازم, لازم علقش بيسا لانها دم ترى علق دم علقج انسان يجلس ذي يجلس لاقاق انسان بخينا وغنج و يصل من ثاني ايضا بس يدلوه العلاقي على خرت بيسا تبوي تخين اوي بيسا منقش بيسا من وقياسه خامسا ليس في أحاديث فرق المني دليل على طهرته بل ما هذا الفرق لك فرق يعني هل وراء عندنا فأوفى الملاني دليل فأوفر دلي هل يورينا بل دليل بلقانية لسنا وهيك واباق بي فقد يجوز أن يكون الفرق هو المطهر للثوب لو أني هل عندنا لما يباق بيش مكيبي والمني في نفسه نجس لا خود او بو بو بو أو برب بباب كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى فتهر ما فكان ذلك التراب أو وقت يجزئ من غسلنا لشئنيت لشئني وليس في دليل على طهاره الا بنفسه هوش يعني كوا وأيضا لو كان المني طاهرا اقل من يكفان فلماذا امر الرسول زمان بفركه لما لو في كوا فلو كان طاهرا اقباك بواي